I'm huh? مبروك مبروك يا محمد وصلك على شاطئ الراحة فریاد تعلل و فاح على الرأس ما تمسي بوارق الغيمة لا الله ح بالسمر عرس الليل فيضي والونس تنسبا قاعدين احمو يا رب لا تقطع عواصر مبروك مبروك يا محمد يا نجم بارز بي يا ساحه بي زفتاكو راح نسعد ونسمتنا الدفا وواحا طب السمر عورشا للبن